حسن ثاني صرت أشوف جعده يم و الفضل حسن ثاني صرت أشوف جعده يم و الفضل يا جوادي الروح يمك سافرت روحي بني يا جوادي الروح يمك سافرت روحي بني عايش بعالم مصابك ذايب بجمر الحنين ذايب بجمر الحنين جمع صلل بمعبد الهم قلبي مفتور وحزين جمع صلل بمعبد الهم قلبي مفتور وحزين ابكي يقيني قرات قصتك ورجعت لبعت سنين ورجعت مع السنين عطوي صفحات الزمن ووصلت يم الحسن عطوي صفحات الزمن ووصلت يم الحسن مثل حالك كان حاله fi gurebikum men shari maza el halak tan hal fi gurebikum dam'i dam'i saabatik ya rabbi la nishk hala hala dam'i كل شي تتشابه حوالك ويا ابو محمد شفت ويا ابو محمد اي كل شي تتشابه حوالك ويا ابو محمد شفت الشمس صبح جسري للقائب بينك وبانا عرفت بينك وبيا الغارض واحد من قتلكم من فهمك اتحسفت الغرض واحد من قتلكم من فهمك اتحسفت حقد نسوان وضلاله بهالفعال استكشفك بهالفعال يا شبي الصادق بقوله الرحيم كيدهون نشقد عظيم صادق بقوله الرحيم كيدهون نشقدع بس اي صادقين كيدهون نشقدع عظيم واللي تغدر حامي عزها يا جبي عليها القتل واللي تغدر حامي عيشها يا جبي عليها القتل دمعه لي صاوبتني صوتك صوتك شباب شباب الجامع المصابك قليلا يستعيد حسن ثالث سرك تجيه من خالص حسن ثالث صوتك تجيه من خالص راحيش عمرك بس مكايد والخطار بس من رشي عشت عمرك بس مكايد والخطر بس من نرسم تشوف دنياك باماني راودك ظل الحلم راودك ظل هالحلم تشوف دنياك باماني راودك ظل هالحلم راودك الزمن ياخذ حافه منك الزمن ياخذ حافه منك لا يشوفك ما بتسيم لا يشوفك ما بتسيم من الدهر تشتكي لربك لا غرور المعتصم لا لا المعتصم وجعفار اللي اختغوى حيله الاشعث حواء جعفار الاختغوة حيلتي لاشعث حوة بلي اسمي تملك شعور لا قرب لي لا عقل بلي اسمي تملك شعور لا قرب لي لا عقل دمعي لمصابكين لو بينا بيشتعين دمعي لمصابكين حسن لما الحسن عاش على مكلها للبين لم وانشرا الحسن عاش على مكلها للبين لم وانشرا جعدة انظر له بعذابه يجود ويضامر لهك يجود ويضامر لهك هاي امي الفضل جابت ليك عن قود العناء ايه باعي ام الفاضل جابت ليك عن قود العناء من اكلت تتدري بيها سمك يلقات عالسبب سمك يلقات عالسبب من اكلت تتدري بيها سمك يلقات عالسبب الچنت الها كالوطن دفعتك غالي الثمن الچنت الها كالوطن دفعتك غالي الثمن ضيعت زهرة شبابك يا بدور ما مكتمل ضيعت زهرة شبابك يا بدور ما مكتمل دمعي دمعي لمصا MashaAllah Pabri na red nish tegid Pabri na red nish tegid Pabri na red nish tegid A santali sorda shumad Manta hi yom in fali Min s-a-qifah C-an h-adol M-a-qawari khat-ti-t-haki Min s-a-qifah C-an h-adol M-a-qawari khat-ti-t-haki ابن هندي يصير حاكم الحسن يبقى مبتعد الحسن, الحسن يبقى مبتعد هيه ابن هندي يصير حاكم الحسن يبقى مبتعد الحسن يبقى مبتعد بهالشكل معتصم مع عصرك جابك وظلمك استعيت جابك غاية قيت لك وانت الحاكم بعرش المجد الحاكم بعرش المجد ما تفكر بالحكم لا تحب كرسي الظلم ما تفكر بالحكم لا تحب كرسي الظلم تحب تنطي الناس كلها تعامل الكل بالمثل تحب تنطي الناس كلها تعامل الكل بالمثل جمع علم هلا هلا هلا بي اتمك احضار وجوبا والمنابر شاهده والمنابر شاهد انا اما تمك احضار وجوبا والمنابر شاهد لابس اسود يا امامي والليالي احزاني ابتدت يا الله يا الله لي احزاني AYI BEE SHBEH AASHIER MUHARM BLA TUM RUHI MAWDH BLA TUM RUHI MAWDH AYI BEE SHBEH AASHIER MUHARM BEE SHBEH AASHIER MUHARM BLA TUM RUHI MAWDH BLA TUM RUHI MAWDH AALIYEC YA TASIH العترة جفني يتهدار ندي جفني يتهدار ندي صيحت يا بابا المرار احسبني خادمي الجوال صيحت يا, يا بابا المرار احسبني, باب احسبني خادم صيح صيحت صيح يا بابا المرار ابن خادم يا الجوال صيحت يا بابا المرار sevini khadim fedmiti sejel hayemna min yefetahun sejel khidmeti sejel hayemna min yefetahun sejel el dami el msabak ma sha allah yawak allah damu ilim wen wen away down this day damu ilim